ولا تقر ما لكم أصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعون فَأَنْتُمْ وَقَدْ بِكُم مَّن سَوَّلِي وَلِكُمُ الصَّوْقُ بِغِلٍّ عَلَنًا كُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ وَقَدَّرْنَاهُ وَرَحْمَتِنَا لَن تَنقضي لَهُمْ فِي قَائِرِ 1. الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 2. أن تقولوا إنما أنزل قَافَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ ذِكْرَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ ونزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى 114. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها يصدفون <تصفيق> عن